في زمن من الأزمان قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت اليمن تتبع الحبشة في الحكم والملك وكان حاكم الحبشة يسمى النجاشي كما أن حاكم مصر يسمى فرعون وحاكم الروم والشام يسمى قيصر وحاكم فارس يسمى كثرة حاكم الحبشة يسمى النجاشي مهما اختلفت الأسماء لكن اللقب النجاشي وكان وكانت اليمن تتبع في ملكها وحكمها تتبع الحبشة وكان والي اليمن رجل اسمه أبرهة هو الوالي على اليمن وكان رجلا ظالما رجلا متغطرسا رجلا متكبرا لما رأى أن العرب كلهم يحجون إلى بيت الله الحرام في مكة تضايق وكان رجلا على الدين النصراني المسيحي تضايق وحاول أن يصرف الناس عن سفرهم إلى مكة ليأتوا إلى اليمن فلم يستطع فبنى كنيسة عظيمة كبيرة جدا ومرتفعة سمها القليس لارتفاعها في السماء ارتفاع شاهقا وذهب إلى النجاشي يبشره ويتذلف إليه قال بنيت لك كنيسة كبيرة سميتها القليس هذه الكنيسة يقول للنجاشي لا أزال أدعو الناس إليها حتى أصرف العرب عن حجهم من مكة إلى حجهم إليها يعني خلي الناس ما يحجون على مكة ما يذهب للكعبة بل أجعلها كعبة للعرب وكان الأمر ليس كما يظن أبرهه ليس الواقع كما يتخيله أبرها العرب الذين ورثوا دينهم عن إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهم السلام وعندهم هذا الإرف العظيم وإن أدخلوا فيهما أدخلوا من الشرك إلا أنهم كانوا يفتخرون أنهم يرعون ويحمون وهم سدنت هذه الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل أكان يتركونها؟ لأجلك أنت وما بنيته يا أبره حاول دع الناس ولم يستجب أحد العرب بعضهم كان متهورا أحد العرب لما رأى ما فعله أبره ودعوة الناس لحج هذه الكنيسة أراد أن يهين هذه الكنيسة يروا أن أحد العرب مر في ليلة من الليالي على هذه الكنيسة وقضى حاجته داخلها فلما أصبح الصباح ورأى الناس هذا وعلم الناس ما فعل ذلك العربي ليس هذا فقط أحدهم حاول إحراقها وبدأوا يحاولون الهجوم على هذه الكنيسة لهدمها فلما سمع الضرهة بهذه الأخبار اشتد غضبه وكان يملك جيشا عظيما فأقسم أن يسير الجيشة بقيادة فيل اسمه محمود أن يسير هذا الفيل أمامهم والجيش وراءه ولا يقف إلا عند الكعب فيهدبها وسمعت العرب بهذا لكن العرب ما لا تملك كانوا في ذلك الزمان لا شيء قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم العرب في الجزيرة لا قيمة لهم أبدا يتقاتلون على ناقة يتذابحون على شيء تافح ما عندهم شيء لا هم لهم إلا الرعي والأكل والشرب والنساء والخمر هذا الذي أهمهم فسير أبرهة الجيش وأخرج الجنود وقواته وعلى مقدمتهم وفي مقدمتهم ذلك الفيل الذي اسمه محمود وانطلق الجيش أول من تصدى له رجل من أشراف اليمن اسمه ذو نفر نادى قومه وخرج بقبيلته وتدافعوا إلى السلاح وتواجهوا مع جيش أبره فسحقهم جيش أبره وأخذوا ذا نفر أثيرا عندهم ثم تقدم الجيش أكثر القرى هربت خافت من أبره وجيشه قام له رجل آخر اسمه نفيل ابن حبيب الخفعمي أيضا نادت القبائل وتجمعت بعض القبائل معه وتواجه الجيشان فهزم جيش نفيل ابن حبيب فأخذه أيضا أبره أثيرا وكان يدل الطريق فأخذه أثيرا ليريهم الطريق إلى مكة في الطريق أيضا وصلوا إلى الطائف قبل أن يذهبوا إلى مكة وأهل مكة سمعوا بالخبر أن أبره جاء اليدك ليدك بيت الله الحرام بيت الله الذي كان يخشى الناس جميعا أن يمسوه بسوء وهذا جاء بجيش ليهدم هذا البيت جاء برهة ونزل في الطائف فلما نزل إلى الطائف قام إليه سادة الطائف أهل ثقيف ورجال الطائف وكبراء الطائف خافوا أن يهدم بيت اللات كان هناك صنم اسمه اللات الطائف فخافوا أن يهدم اللات في الطائف فقالوا له مكة ليست هنا نحن ندلك عليها شوف الخبث واللؤم أرادوا أن يدلوا أبرهة على مكة ليهدم الكعبة ولا يهدم اللات يهدم بيت الله ويحمون صنمهم الذي بنوه بأيديهم فأرسلوا مع أبرهة رجلا اسمه أبو رغال رجل يدله على الطريق إلى الكعبح وفي الطريق مات وهلك أبو رغال ودفن وصار قبره مرجما ترجمه العرب في ذلك الزمان أبو رغال أصابته لعنة الله عز وجل وقبل الله روحه قبل أن يصل إلى مكة لخبثه ولجريمته يدل أبره على بيت الله الحرام لتنجو ثقيف أهل الطائف من أبره وجيشه ذهقت نفسه قبر غال فعرف قبره عند الناس وجاءت الناس كلما مر أحد على هذا الطريق أخذ حجرا ويرمي هذا القبر ويلعن صاحبه أما جيش أبره فتقدم باتجاه ماذا؟ باتجاه مكة يتقدمهم ذلك الفيل والجيش معه وأبره بعثوه وبعنفوانه وبكبره وغطرتته وغطرت يريد أن يهدم ماذا أول بيت وضع للناس لعبادة الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا من دخل إلى مكة وإلى بيت الله الحرام كان آمنا لكن أبره لم يكن يعلم هذا أن الله عز وجل هو الذي سيحميهان البيت وصل أبره الى منطقة بين الطائف ومكة اسمها المغمس منطقة معروفة الى اليوم استراح فيها جلت فيها ابرها عسكر فيها هو وجيشه وخيله وابله وما عنده من, من عتاد وسلاح عسكر في تلك المنطقة وفيلهم معهم يستعدون للقتال في اليوم الثاني ابرها ما بدأ بأي شيء ولم يكن يريد قتالا أبره فقط أراد أن يهدم الكعبة ثم يرجع لم يكن في نيته أن يقاتل أهل مكة ولا العرب في ذلك الزمان لأنه أراد أن يصرف حجهم إليه فكيف يقاتلهم فأرسل رسولا من عنده إلى أهل قريش إلى سادات قريش ينذرهم أنني لا أريد قتالا معكم أنا فقط أريد أن أهدم البيت وأرجع هكذا وبكل بساطة يا أبرها تهدم بيت الله ثم ترجع ما تعلم يا أبرها أي بيت هذا وفيه أي حجر وعنده تفجر أي ماء يا أبرها أما تعلم أن هذه الأرض كانت ميتة فأحياها الله وجعلها خير بقعة على وجه الأرض كلها يا أبرها أما علمت أن الذي بنى هذا البيت أبو الأنبياء وخليل الرحمن وصار في ذلك المكان آيات من آيات الله عز وجل يا أبراء أما علمت أن الله عز وجل هو الذي يحفظ هذه البقع ما كان يعلم هذا كبره وغروره دفعه لما فعل أرسل الرسول من استقبله عبد المطلب؟ سيد قريش جد محمد صلى الله عليه وسلم وبعض السادات من قريش ثم رجع الرسول عبد المطلب جاءه الناس في قريش ماذا نفعل؟ نقاتل قال ما لكم بهم طاقة ما تستطيعون جيش أبرهة ما حد يكبر عليه طيب ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ قال احموا إبلكم احموا متاعكم لأن أبره قبل أن يغزو بيت الله ويهدم الكعبة سلب ما وجد من أموال فأخذ الإبل وأخذ الأموال التي رأاها حول مكة كلها سلبها وكان فيها مئتين بعير لعبد المطلب لسيد قريش مئتا بعير سلبها أبره مع ما سلب من الإبل والنوق والخيرات فقال عبد المطلب لأهل مكة احموا أموالكم واحتموا بالجبال فإني ذاهب إلى أبرهه عبد المطلب خرج من مكة وتوجه إلى المغمس حيث عذكر أبرهه يريد أن يكلمه يريد أن يتفاوض معه تتوقعون عبد المطلب سيتفاوض على أي شيء هل سيمنع أبرهه من دخول البيت وهدمه وماذا سيحصل لذلك الفيل؟ وماذا سيفعل الله عز وجل في حماية الكعبة أما أهل قريش فما كان موقفهم الذين عظموا البيت وحموه وكانوا سدنة له ماذا سيفعلون مع أبرها وجيش أبرها توجه سيد قريش عبد المطلب جد محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المغمس الأرض التي بين مكة والطائف فلما سمع أبرها بهذا الأمر أن سيد قريش جاءه يكلمه استفشر خيرا فلما دخل عليه في خيمته ورأى أبره منظر عبد المطلب وكان جميل الهيئة وكان رجلا سيدا في هيئته لما رأاه أبره تضايق أن يكون هو على الكرسي وعبد المطلب جالسا على الأرض قال الناس يعني إذا رأوا هذا المنظر يعني تضايقوا أن أكون أنا على الكرسي وهذا السيد من هيئته يتبين أنه سيد من سادات قومه أن أجلس على الكرسي وهو على الأرض ولم يرضى أبره أن يجلس عبد المطلب أيضا معه فإذا بأبره ينزل إلى الأرض فجلس مع عبد المطلب نزل من كرسيه احتراما لمن؟ لعبد المطلب وجاء بالترجمان بينهما يترجم لهذا ويترجم لهذا ما في أحد يعرف لغة الثاني فقال له من أنت قال أنا عبد المطلم سيد قريش فقال وما تريد قال جئتك أكلمك في مئتين من الإبل أخذتها مني هي من أموالي أريدك أن ترجعها لي قال أبراهام ماذا تقول قال أطلب منك مئتي بعير أخذتها مني قال جئت تكلمني في مئتي بعير والله لما رأيتك أعجبت بك فلما تكلمت زهدت فيك تكلمني في مئتي بعير هي لك وجئت أهدم بيتا هو دينك ودين آبائك وأجدادك ولا تكلموني فيه والله لقد زهدت فيك يعني مثل ما نقول في العامية طحت من عيني أنا لما رأيتك أعظمتك لما تكلمت زهدت فيك فرد عبد المطلب قال أنا رب الإبل أنا صاحب الإبل وللبيت رب سيمنعه فقال إبرهة بعد أن غضب قال ما كان ليمتنع مني قال أنت وذاك أنت حر لكن أنا أعطني إبلي أما البيت فللبيت رب يحميه فعطاه الإبل وأسرع عبد المطلب بعد أن غضب أبرهة أسرع عبد المطلب إلى قومه قالوا ما الخبر؟ قال احموا أموالكم وحموا أنفسكم قالوا والبيت قال للبيت رب يحميه للبيت رب يحميه فذهب عبد المطلب إلى باب الكعبة هو وبعض سادات قريش معه تعلقوا بأستار الكعبة وعند بابها يستغيثون الله جل وعلا أن يحمي كعبتهم ويحمي بيته ويتوسلون إليه جل وعلا أن يحميهم في ذلك اليوم ثم بعد أن توسلوا واستغاثوا والناس يهربون إلى الجبال النساء والأطفال وكل واحد ماخذ أخذ أمواله وحلاله وتركوا مكة خاوية على عروشها أسرع بعدها عبد المطلب وذهب إلى الجبال وأخذ يدعو الله كانوا مشركين لكن يؤمنون بالله جل وعلا أخذ يدعون الله جل وعلا أن يحمي تلك الكعبة خرج. من المغمس وتقدم أبرها إلى مكة وفي الطريق توقف الفيل الفيل توقف يضرب ليتقدم لكنه لا يتقدم يدفع الفيل دفعا ويخوف تخويفا لكنه لا يتقدم أبدا حول إلى جهة الشمال إلى الشام فإذا به يتقدم حول إلى الجنوب جهة اليمن فإذا به يتقدم حول إلى المشرق فإذا به يتقدم فلما حول إلى الكعبة إلى مكة إذا به يبرك ولا يتحرك أبدا يحاول الناس به يضربه الناس يضربون هذا الفيل لكن الفيل لا يتحرك أبدا يتراجع يأخذ يمة يأخذ يسرة لكنه في الأمام لا يتقدم فخاف الناس وعلم أبرها أن في الأمر شيء وعلم الجيش أن قدرة الله عز وجل بدأت الآن تتحكم في الأمور وفي كل وقت وحين قدر الله نافذ في الناس فإذا السماء قد أظلمت عليهم فجأة ليس بغين السماء أظلمت والشمس حجبت وأهل مكة يرون الأمر الدنيا قد سودت تعرفون لماذا لأن الله عز وجل يحمي بيته الآن أظلمت السماء وحجبت الأنوار ليس الأمر بغيم وليس الأمر غبار إذن ما الذي حدث إنها طير أبابيل جماعات جماعات من الطيور تحجب السماء كلها تخيلوا المنظر طيور عظيمة تأتي جماعات أفواج من أين أتت من الذي جاء بها من أين خرجت هذه الطيور إنها جنود الله عز وجل تريد أن تأتمر بأمر الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا طيرا أبابي الجماعات جماعات أظلمت السماء الآن أبرها خاف الناس خافت بدأ الجيش يتزعزع بدأت الناس تضطرب وإذا بالفيل يهرب وإذا بالطيور كل طير من هذه الملايين أكثر كل طير من هذه الطيور يحمل ثلاثة أحجار حجر في منقارهي وحجر بالرجل اليمنى وحجر بالرجل اليسرى ثلاثة أحجار كل حجر إذا ضرب أي مخلوق فإن جسمه يتمزق مباشرة يا الله ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلُ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلُ ترميهم بحجارة من سجيل فَجَعَلَهُمْ كِعَصْفٍ مَأْكُولُ كل حجر وقع على مخلوق بدأ يتمزق مباشرة الجيش يفر والناس تهرب والجنود لا تدري إلى أي طريق جاءوا إلى نفيل ابن حبيب جاءوا إلى بعض الذين كان يدلونهم الطريق يسألونهم أين الطريق إلى اليمن أين الطريق إلى ديارنا أظلمت السماء أضاع الناس حتى طريقهم فجعلهم كعصف مأكول كلهم يبحث عن الملجأ وعن المنجأ كلهم يبحث عن الطريق لم يجد حتى وصلت الحجارة إلى أبرها بنفسه أصيب بالألم بدأ الجلد يتساقط من على جسمه أخذ يفر ويركض مع جنوده الذين يحمونه لكنه في الطريق بدأ جسمه يتمزق شيئا فشيئا جسمه يتساقط يده رجله جسمه يتقطع شيئا فشيئا عذبه الله جل وعلا صار عبرة يتناقلها الناس في التاريخ طير صغير جندي من جنود الله جل وعلا لكن دمر الله فيه أمة من الأمم وجيشا عظيما من الجيوش لم يبق فيهم أحدا ألم ترى؟ تعجب تعجب بما حصل يا محمد وأخبر الناس بهذا الخبر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني يا أهل قريش أما رأيتم كيف حمل الله عز وجل بيته لما لا تعبدونه لما لا توحدونه أخبر يا محمد والنب صلى الله عليه وسلم ولد في نفس السنة في عام الفيل قال أخبرهم يا محمد بتلك الحالثة وذكرهم بها ألم تركي ففعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل المنظر مفزع ترميهم بحجارة شفت المطر لما ينزل من السماء تخيل مثل عدد قطرات المطر حجارة تنزل من السماء وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل طين محترق متيبس صار يابسا صار صلدا هذا الطين وهذا الحجر رمي على رؤوسهم فضخ رؤوسهم مزق أجسادهم مزق أجسامهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين لما لم يأذن الله عز وجل لأهل قريش أن يدفعوا عن بيته لما لم يقدر الله أن أهل قريش تقاتل لأنهم ليسوا بكف لم يكن هذا البيت ليحميه مشركون أمثال عبد المطلب وسادات قريش في ذلك الزمان وأهل قريش ما كان هذا البيت ليحمى من قبل أولئك الناس لكن هذا البيت لا يحميه إلا المؤمنون إلا المخلصون إلا الموحدون فإن لم يوجد مؤمن أو مخلص موحد يدافع عن البيت فإن الله عز وجل حاميح سيبقى هذا البيت علما شامخا منارة هادية للأمة كلها قبلة للمسلمين إلى أن يشاء الله عز وجل في آخر الزمان يأتيه رجل من الحبشة أيضا من الحبشة ذو السويقتين يسمى بعد أن يرفع الله عز وجل المصاحف ويقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى في الأرض مؤمن يعبد الله عز وجل فيبقى شرار الخلق يأتيه رجل يقول النبي عنه ذو السويقتين يهدم الكعبة حجرا حجرا فلا يبقى في الأرض خير قط فيأذن الله فتقوم الساعة في ذلك الزمان ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بيت الله آمن وسيبقى آمنا ما شاء الله